Ja, noer, noer Ja, munawir, noer, ja, khalik, قدر النور يا نور كل نور يا نور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور ليس كمثله Oh. Uh... أصلي على محمد وآل ولا تؤاخذني بالعثرات وأقلني من الخطايا والهفوات ولا تجعلني غرضا للبلد بعزتك يا عز المسلمين وصل على محمد وآله الطاهرين يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام شعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا ربنا أنت السلام